ذالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَل مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْصَىٰ جَهَنَّمَ ملوماً ربكم واتخذ مَن مَّلَؤُوهَا مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَ ٱللَّهِ ۖ 116. إنكم لتقولون قولا عظيما 117. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا 118. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا.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 انه كان حليما غفورا واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنما ان يفقهوه في اذانهم وقرا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّعَ عَلَىٰ آدْبَارِهِمُ النُّكُورَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَاءُ إِذ يَقُولُ الظَّالِمُونَ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 اننا مدعوتون خلقا جديدا